حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقات والموقوذة والمنخنقات والموقوذة والمتردية والنطحه وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وما دبح عل نصب وأن تستقسموا بالإزلم ذلكم في سقى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم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 تَقُولُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لكم الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ